بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا أولئك. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا وما رسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاهلين ابوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر اللهم رسول لوجد الله تنذر رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذا لاتي لهديناهم صراطا مستقيما